سبحان نحمده ونستعينه نستغفره بالله من شرور الله فوّل كما أن في مشردة الله إلى لا شريك له الله عليه وسلم ومن حال عن يمين أو يسار في سراء الجحيم ثم السلام عليكم الله وبركاته المرام من كما يحضرون محجرون على كلامي رحمة يوم أبو عبد الرحمن يكون سهرة وفي ذلك المسيحة حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء أحدكم تغوروا صداه إناء أحدكم إناء جبجة مضاب إليه لبو أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إذا ولغ فيه الكلب هو أنا بنفسي خبر له بظهوره إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب إذا كنتم أخبرتكم مسلم من مستور بعد كذيه وفي لفظه يورقه إمام المديح هذا وغراهن أو أولاهن في نفس الحفر السل... الموضة يغمّر صلى الله عليه وسلم إذاً أنا وقالتها قاسي قوي قوي ولا غا ولا غا أبعاً عن... أمال يقول أنا الحفر دي... بيتن... أنا... ولا غا ولا غش يعني فقط مربوطة بزمان كلي بس صدق دوي نستشدها سوى بتوصيل لعابها يعني ولو اختبى زماني بيتن سنة ودوي بيتن اذا اولا بيدي ذا هو كواب بشولي يعني اي او حليش شمولي طلع من او حالي سيشمولي بيتا والله ما قرهاتو من هنا كل شيء كان قاسي مثلا او قاوة شي قولي لكم انا لسا ليش وشناكي حفزاركي وثامينو هنا بالطراب يعني اولا هنا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 سلام. وأنا وأنا لك يا اخيك له حقل لك ما لك يا اخيك زماني انت لي قلت له انا انا لكني ادري عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي قال الاصح شاشك منيا حظ جاليه كان راجح فله رايي كان له زعتر اخي اخي هو هي سوقيني المين أعيز ذلك و المين دعوا يكيب أو زي تدين مزموعة فوائد إياه نوم فرمودين فرمودين فرمودين و كانت وكنش. آآ لو أنا هم بزادة كين كدرين ولا الكلب يعني هوي الكلب ذلك هوي الدويد النتي نجاستكت يشتغل شده الكلب هوي طيب يجلوا أنا الصريح لأن إراقة الماء اضاعه له. أم التي نهي التي نهيكي. لا لو نهي لكها. لو علة النهي عن شرب سوائل الكلبي قصو الفلم. تقولي لا وعلى وعلى في سدمي نفس الرقي هذا كلام الساقط لو كان قائلا لم لؤمر بي رقتي حق قبل في قبل ما يتبلو فلي يرققه في رجا لا تسجيل او شيء من عند مستقل أنا جبز هو بقى لقناه إيران كمان هو لا فرق بين أن يكون في الإناء ماء أو لبن أو زيت أو طعام إسمه غنية أو إناء سامي كلامي سماه يعني تعرفين لقناه إسمه ولكن هذا ليس من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل يكون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 وبغضيه اگر هاتوا عوي جرابو على بكيت الرجال هذا شو ده اوياك اذا اگر هاتوا او انا او قاطا خاذني جرابو اولا ايش تعمل تعبديها اذا متعبريش انقلب البي سي وبعدين بس او انا دبو اوه ابداني الشيله سايدي او مالك قال لي قال لك وريني قدنا اللي يلقوا على القضانه الله نخير قوي هموي ويا كبير غمال أو يفرموسه أصلًا لبلا أو غالب لا سكن نبوي حاول ده لا إنه أنا زيارت خوار نوشتا قلت لي نسي سائل سائل شانه سيدات هذا يسمى يوصل إلينا وتعبدان لا أما زين تعبدان بل كأويا أتنا أكل أبوه لا دليل عليه دليلة شيء ثانية. إذا من تنزج الإناء تصيره لما في ريشتني يا ويكا نغينا أخي سيدا نعودين ريشيب نابي يهيليا ويان زمين صار هذا العقب على الولوغ والشرب دون الصيد والأكل والخال هو زور زور مهمة لذلك أنا يعني حق ما قلتها لسى الدولة الثانية خوار نويتي طيلا أقل الصيد يبكى صيد ماذا يعني؟ هذا كل ماذا يعني لو أن لا أنت مثلا الكلب أما قال نبين في غمرة فميسان لولا أن الكلب أمة في الأمم لأمرت جميع. الأسود في لُؤس بالرشد ترمين قلبه الأسود شيطان صير ولو صير يقتل ما كان أو يفت هل هيك تصير ماري الرابق لي؟ لماري الرابق لي؟ كن أحبار ذلك إلا سيتأصلن بيك نص إلى سلحاتها يقلو أنا صيد أو يصيد قلبك صيد ترمين رابي ترمين رجيبك أوزمانرين كل نصف كل ساعة يا أوز دايلي دايجي دايجي ألمين أنا حسنا أخذ جوراكي جوراكي كل أبو لحراس لما يشون كل بيربيغ كل كل لبو الصيدي هو يكل هو النقطية دول أبو حراسة حرسيان. حرسيان لقد تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك سيلينيا صيدق لما هو ز زراعة، ذكرت زراعة حتى كان حلاسيات طبعاً حلاسيات زراعة يتشيشك معنيه كان حراثي لأن الحراثي أنزرع كل شيء هذا يشتى أو أنا يشيشك أو صبا لا اللي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 يعني عايزة زاني. في عايزة لا زاني سيري خويا المكالميه على ثاني سيري خويا عاود لا يلاه بوي هات زاني فيزان اللي ديجا كاينه في السكاجار وانا دغيا لا او وقتنا عموما لقيت السطر ثاني خوينال قال تششب ما ما بي كمل دنيتي تركيز بينه او شيء ولا الحكم على الولوع وشرط الدم يكون باقي اجزائه واعضائه كذا باقي او او اجل <سؤال> اجل <سؤال> اجل <سؤال> اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل همو وصلوا قبل <سؤال> أسبوعين إنك أو ولا شمولي إلا فلاني إلا واني من هدش بنيان دشيت بلاني بنيان تقسيسه وين عقدين؟ لا هذا قانون إلا وقامت دي كده وياه وصل عندك هو يزن دراية وانا شمول أبدا وهي حديث شديد معنا يا ك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلابي لأمري ثم قال ما لهما باب الكلابي إذن مثل يا يا ثم في كلب الصيد وكلب وكلب يمر وقال إذا ولغ الكلب في إناء في فاغسلوه سبع مرات وعطروه ثامنة بالتراب إلى آخر. إذا ولغ كلبان أو أحسن أو ولغ كلب واحد المرات تبيني ده لأن الأوزكينا سارصة. شوي. يعني يعني يقدر شسيك صار سر تاصا ددنا الى اي تي تاصك كلنا oynay işte yani صيك صار داره بيدها بيستيب قبطو قبطو قبطو قبطو حدا قال ايوه يبدا قال هو فبدا شي كده اذا اوين اذا ليه قال انا tuyuyor sana bazakin varira varir işte ايش اوش انا يوارث كده نسري ميات طيب وجوبة كسبية لدي حفتكي لقابي كسبية هذه ناقي بي قبل قلت يا حفتكي او كنا ضعب شين دان بدي الا حفتكي حفتكي واخراهنة اذا كذيتم سبعة سد ووسع من هنا ليس خلافك بي يعني خبوي حفته شجذ بقالي حفدني يا باخوري مش شجمن يخلع مثله فرع عشرين وستين مش شجمن هذا لي حفدي هذا لقربكم هو ااا ما غير كولي شيء هما اويا عشرة وثاني سبعة صن. هذوك اللي نوضوا قرذيه اخرى يعني شخص كبير عاقل اكيد اللغه وش يقول دكا او اصحى لو كان يدري بالنقاط دي وذا مين هو من التراث خوني كنت نحفظ على اول هو تسلم يعني هو حتى صح او راي رازه حكايه لا أويا أويا رج يعني راجح بيتل، أخذ كيتي، نك أول كيبيتل، حفظ من أو أول أو أول كي نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه أو تأتي من أي مرض لا بس يجدان أو سامي أو راجع وكان هي كم راجع كان اللي بيصير يعني مخالفة في الثقة دي من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 أبوه وأنا أوره كهنا أوجا وأو ألتاني أوره نبي أو بكتير نبي كلاويين آه وأناش دي بقت أول يا منا مش نخي هذا كان يعني السنة وياه بيزنا نابي شيء مع ماني أجرات ولا هذا ما نقدر زيادة نقدر ما تبي فيروس لو لا ده كله سرق قبقي نبيش هالشي نعمي لما لو أما كاتي أو يخايب الود قال ما تبيع تعبودي يا إمامه قايت يكمل سيف المويز يروج لكين لما لو ما لو وأروى خالص ما هو الإناء الذي يراق مافي قلوب الكل أو شيء شكل ما نزل ناس سري سير؟ كيف نجمع بين قولي صلاة ولاه الله بالتراب وقولي إحداه بالتراب وقولي عفروه بالثامني بالتراب ويعج بالتراب ثمان وأربعين كا غير راجع إلى العسكرية كالأفروية تطير الثامني إلى السبع غسلات وأن تلك الغصن تحبق الإسلاميين إلى جماعنا ولا تصح الطاعة كواتب أو من لم يجد إلا ما مولوغا فيه هل يتوقع به أو يتعلم أصلا بك لا أعلم أنه لا أعلم يجب يكون هناك لا أصلا بأنه يكون هناك أخذ أيدينا داسة ها، داس. كم دمي لنا دا؟ لا يا أشو. بيشاويش نيله وعنا دي؟ لأننا كمري تعجيلي خلنا نقول واريدنا. بين لا فصّال إذاك شوارونا ذا هتبي كي يحتمل لكن لا إذا هو يرجع لناش أجر صيغ أو دبليد لا أو شيء كل شيء كان أو أي الله يعدل ولا كم ولا مكان ثاني نادي ما لا ولكن هذا الفول يجب لا يجوز استعماله. الفول مثل هذا الفول مثل هذا الفول مثل هذا الفول مثل هذا الفول مثل کنور رنگش تکانی و بخو اولیگ میدیم و نه تنها چیانیان آواکه چیانیم میگیم. به میدیم نبی دزنش شوره که وقت دیگه کمی آبی ریشم. با حتی بین سر خالی. از خلاک هر مرتبه فینا یه سال از ما اسکی. از ویکی واقع میشه ولی می‌آلمه، مال ولاغفیه، املا. نه حکم البه. نمی‌نویی رحمتی خواهی عامله جالس واحد الحارق وديتي هذا دوقي يشجبه أو قب بركة على أساس من أصح أويه كذا اداری اگه از ما اینا یاد نمیاد نه، ناماگر ندیدی تو، نه خدا که تو لو وقع کردو فی الم، کامیر آوگیر و فماتو فم احول ما، اول لو که این باس مگه داده کرد، اگر سعی میکنه آوگیر لو ناگیر گرای، یعنی بونی گرای، آوکی، یعنی داخلی ایناش نامو معمایی که داشت کاری که سباست مگه ای اين السر اوين هل يقاس الخنزير على الكلب في تطهير الانائي على الولوع اا اگر بلاش بلاش عندي لدا اا بلاش قياسي ولا غيره كده انا اقول القناه لما كان خلافنا ترى امامي وعلم ان الراجح من حيث الدليل انه يكفي غسلة واحدة بلا طراب اذا مثل ما له دليل لسنهاتي نسبه لهذه دليل سنهاتي طيب أصيخر <تصفيق> جهاه هو ورجله عبدية كبر الأزواج يقبل نعيمينا ما زال يولد يولد نعيمينا وبيقبل الإسلام يسكن على ماطل وتركنا على البيضاء لي لليل ليل يأكلها ما دم أو يلقي ذكره الإمامين وين رحمة الله زورنا زعيم غير راجح ويجت في غصة بلا تراب يقدر يشوي به طراب طبعا غيري اللي قال أكثر العلماء الذين قالوا من جاس الخنزير وزورنا علماء كان الأقسام كيا مجمع خنزير ليش الفيسة هذا والمختار كان الأفضل على موجود حتى الشرع أصل أو حتى شرع ديشن أو إذا كده خلاص ما أما فياز الخنزير على الكالسيم الخطأ ظاهر السوبي فياز ملازي صيد كه هوردي القرآن يا لبدوي إمامي ابن حزم ها تقطع من لو كان القياس واقعا لأن الكلب